أعوذ بسم ا الشيطان الرجيم ل ل ه من ب الله الرحمن الرحيم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 إليه و ف ي آذاننا و ق ومن ب ي ن ن ا و ب ي ن ك ح ج ا ب ل س ي ل ا ع م ل و م ا أ ن ا بشر م ث ل ك م ي و ح ى إلي أنما, أنما شركه ا ل ه د ف ا س ت ق ي م و ي ه غير ربحيه ذات م ض م و ي ل ل ل م ش ر ك ي ن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 وقدر فيها اقواتها في اربعه ايام, في أربعة أيام سواء لسانه ه ي دخان فقال لها و ل ل أ ر ض ا ت ي ا طوعا أ و كرها قالتا اتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين و أ و ح ى و أ و ح ى في كل سماء أ م ر ه ا وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم فان اعرضوا فقل انذرتكم صاعقه مثل صاعقه عاد وثمود اذ جاءتهم الرسل من بين ايديهم ومن خلفهم ان لا تعبدوا, تعبدوا الا الله قالوا لو شاء ربنا لانزل م ل ا ئ ك ة ف إ ن ا بما أ ر س ل ت م به كافرون أ ك ب ر و ا في ا ل أ ر ض بغير الحق وقالوا من أ ش د منا ق و ة أ و ل م يروا أ ن الله الذي خلقهم هو أ ش د منهم ق و ة وكانوا ب آ ي ا ت ن ا يجحدون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 واما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فاخذتهم صاعقه العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آ م ن و ا وكانوا يتقون ويوم يحشر اعداء الله, الله الى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوا شهد عليهم سمعهم وابصارهم أ وجنودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجنودهم لم ا شهدتم علينا قالوا أ ن ط ق ن ا الله الذي انطق كل شيء وهو خلقكم أ و ل م ر ة و إ ل ي ه ترجعون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 وما كنتم ت س ت ث ر و ن أ ن يشهد عليكم سمعكم ولا ابصاركم ولا ج ن و د ك م ولكن ظننتم أ ن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وما كنتم تستترون أ ن يشهد عليكم سمعكم ولا أ ب ص ا ر ك م ولا ج ل و د ك م ولكن ظننتم أ ن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم ا ي ظننتم بربكم ارداكم ف أ ص ب ح ت م من الخاسرين ف إ ن يصبروا فالنار م ت و ى لهم و إ ن يستعتبوا فما هم من المعتبين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 ذلك موسوعه النابلسي للعلوم ا ل ا س ل جزاء, أعداء الله النار لهم فيها دار الخلب جزاء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 فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم وما يلقاها موسوعه النابلسي للعلوم إ ا ينزغنك من ا ل ش ي ط ا ن نزغ ف ا س ت ع ب ا ل ل ه إنه هو ا ل س م ي ع العليم ومن آ ي ا ت ه الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا ن ل ش م س ولا للقمر واسجدوا ن لله الذي خلقهن إ ن كنتم إ ي ا ه تعبدون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 ان الذي احياها لمحيي الموتى انه على كل شيء قدير ان الذين يلحدون في آ ي ا ت ن ا لا يخفون علينا افمن ََ يلقى في النار َ خير ٌَْ أ َ م َ ن ي َ أ ْ ت ِ ي آ م ِ ن ً ا يوم ََْ القيامه ََِْ ة اعملوا ما شئتم انه بما تعملون بصير ان الذين كفروا بالذكر لما جاءهم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 ان ربك لذو م غ ف ر ة وذو عقاب أ ل ي م ولو جعلناه ق ر آ ن ا أ ع ج م ي ا ل ق ا ل و ا لولا فصلت آ ي ا ت ه ا ع ج م ي و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 ويوم يناديهم اين شركاء قالوا اذنا كما منا من شهيد وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص لا ي س أ م ا ل إ ن س ا ن من دعاء الخير و إ ن مسه الشر ف ي ا و ث ق ن و ط ولئن أ ذ ق ن ا ه ر ح م ة منا من بعد ضراء مسته ليقولا ليقولن هذا لي وما اظن ا ل س ا ع ة ق ا ئ م ة ولارجعت إ ل ى ربي ان لي عنده لحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا و ل ن ز ي ق ن ه م من عذاب غليظ و إ ذ ا أ ن ع م ن ا على ا ل إ ن س ا ن أ ع ر ض و ن ا بجانبه و إ ذ ا مسه الشر فذو دعاء عريض قل ارايتم إ ان كان من عند الله ثم كفرتم به من اضل ممن ن هو في شقاق بعيد سنريهم آ ي ا ت ن ا في الافاق وفي انفسهم حتى, حتى يتبين لهم أ ن ه الحق أ و ل م يكف بربك أ ن ه على كل شيء شهيد ألا إ ن ه م ا ل ن ر ي ة من ل ق ا ء ر ب ه م أ ل ا إنه ب ك ل شيء م ح ي ه